قد جعل الله لِكُلِّ شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم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 وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى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 وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 يُدِخِله جََّاتٍ تَجرِي مِن تَ تحتِهَاأَنهَا وَخالدينَ فِيهَا أَبَدَا قَد أَحسَنَ اللَّهُ لَ رِزْقَا أَ اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبَ سَمواتُِ وَمِنَ الأررض مِثلَهُ وَمِنَ الأأَرض مِمثللَهُ يتَنَزَّلُأَمْرُ بَنَهُ للتَعَمُوا أن اللهَّ للتَعَوا أن اللهَّهَ على كلُِّ شيءَيئ قَدير وَأَ اللهَّهَا قَدَأَحافَ بِكُلِّ شيءَ عِ المَك